وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الحق من ربك فلا تكم من الممترين فمن ك من بعد ما جاءك العلم فقل تعالوا فقل تعالى ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبته الفنجانة اللعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق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 في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ فلا تعقلون ه أنتم هؤلاء حاججتم في ما لكم به علم فلما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 إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودَّتْ طائفةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون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 الله ذو الفضل العظيم